الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده حمد. الله. الله اكبر الله.